بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بِرَبِّ برب مِنْ من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد